بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سبيلنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه في نهاية الدرس الماضي قرأنا أبيات باب البسملة والآن نقوم بشرحها إن شاء الله قول الشاطبي رحمه الله فبسمل بين السورتين بسنة رجال مموها درية وتحملة معنى البسملة هي قول بسم الله الرحمن الرحيم مثل حوقل أي قول لا حول ولا قوة إلا بالله. اشتمل هذان البيتان على مذاهب على مذاهب القراء في البسمة بين الصورتين. وهي على النحو التالي: أولا قام المرموز لهم بالباء والراء والنون والدال. فالباء لقالون والراء الكسائي والنون لعاصم والدال لابن كثير. قرأ هؤلاء لإثبات البسمة. بين كل سورتين إلا بين الأنفال فضراء ثانيا وصل بين كل سورتين بدون يسمنه المرموز له بالفاء من لفظ فصاحة وهو حمز فعنده القرآن كله فسورة واحدة لا يبسمل بين أي سورتين بشرط أن يصل السورتين ببعضهما في نفس واحد أما إذا وقف على السورة المنتهية وبدأ السورة الجديدة أو السورة التالية فلا بد من الاتيان بالبسمة ثالثا ورد على ابن عامر وورش وابي عمر لهم بالكاف الكف لابن عامر والجيم لورش والحاء لابي عمر ورد عن هؤلاء الثلاثة ثلاثة أوجه ألف البسملة إلا بين الأمثال وبراء أي البسمة بين كل سورتين إلا بين الأمثال وبراء باء الوصل بين كل سورتين بدون بسمله جيم السكت بدون تنفس والوصل هكذا انت مولانا تنصرنا على القوم الكافرين الف لام هذا الوصل والسكت يكون هكذا انت مولانا تنصرنا على القوم الكافرين الف لام فهذا الواصل وهذا السكت طبعا الواصل كما قرأته الآن الوجه الثاني لورش وأبي عمرو وابن عامر كذلك اتفق معهم حمزة في هذا النطق في النطق الواصل بمسورتين بدون بسمة. ولا نص كلا حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيده وواضح الطلاء أي أن هذه الأوجة الثلاثة الوالدة عن ابن عامر وورش وأبي عمرو لم يرد فيها نص صريح عنهم وإنما هو اختيار أهل الأداء اختيار أهل الأداء عنهم واستحباب من شيوخ القراء عنهم وسكتون المختار دون تنفس وبعضهم في الأربع زهر بسملة لهم دون نص وهو لهم دون نص وهو فيهن ساكتون لحمزة فافهمه وليس مخزلا يوضح لنا النظم في هذين البيتين أن وجه السكت هو المختار والمقدم عند ورش وابن عامر وأبي عمرو لما فيه من التنبيه على انتهاء السورة ويقول هذا السكت بدون تنفس والسكت مقداره حركتين مقداره حركتين فكما مثلت سابقا هكذا يقوله مرة ثانية وأما بنعمات ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك هكذا يقول السكت وبدون تنفس وورد عن بعض أهل الأداء قول الناظم يقول وبعضهم في الأربع الزهر بسملة لهم دون نص وهو عفوهن ساكت ورد عن بعض أهل الأداء عنهم أي عن الورش وأبي عمرو وابن عامر الاتيان بالبسملة عند نهاية السور التالية نهاية صورة المدثر مع أول صورة القيامة نهاية سورة الانفطار مع أول صورة المطففين نهاية صورة الفجر مع أول صورة البلد نهاية سورة العصر تعود سورة الهمد، وهي السور المشار إليها بالأربع الزور، الزور أي المنيرة والمشهورة. فإذا كنت تقرأ بالسكت بين كل سورتين، طبعا لورش وأبي عمرو وابن عامر، وصلت إلى نهاية سورة المدسر، فتغير هذا الوجه من السكت إلى البسمة، تغيره لورش وأبي عمرو وابن عامر. فمثلا نقرأ من أول الفاتحة إلى أن وصلنا إلى نهاية المدثر فسنصل المدثر بأول القيامة. لا نمضي على السكت ولكن نغير السكت إلى البسملة وإذا كنت تقرأ بالوصل من بداية الختمة من, من بداية القرآن ووصلت إلى نهاية المدثر فتغير الوصل إلى السكت نعم هذا طبعا لورش وأبي عمر وابن عامر وحمزة لأن, مذهبه لأن مذهب حمزة الوصل بين السورتين فيغيرون؟, فيغيرون الوصل الى السكت عند نهاية المتذثر واول القيامة وعند نهاية الانفطار واول المتصفين الانفطار مع بلاد المتصفين الى السكت نعم فافهم هذا المذهب الذي يخصص هذه السور الأربع بهذا التغيير ويقول الشيخ القاضي رحمه الله في كتابه الوافي ولكن العلماء المحققين على علم التفرقة بين هذه السور وبين غيرها وهو المذهب الصحيح المفطار يعني أن كل سور القرآن المذهب فيها واحد إذا كنت تقرأ بالوصل بين كل سورتين فامضع على الوصل حتى نهاية القرآن وإذا كنت تقرأ بالسكت بين كل سورتين على السكت بين كل سورتين حتى بين المتثر والقيامة والسور الاربعه هذه المذكوره ولا تغير وهذا هو المذهب الصحيح والمختار كما قال العلامة الشيخ القاضي رحمه الله وما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملة أي إذا وصلت صورة براءة بصورة الأنفال أو ابتدأت القراءة من بدء من بداية صورة براءة فلا تبسمل في بدايتها لأحد من القراء وذكر لنا السبب في ذلك الإمام رحمه الله قال لتنزيلها بالسيف لست مبسملة أي لأن صورة براءة نزلت بالسيف وفيها تهديد ووعيد للكفار والمنافقين طبعا الأمر بالسيف وقتال الكفار فيه شدة وخوف والرحمة والبسملة فيها رحمة وأمان فلا يجتمع الرحمة والأمان اللذان موجودان في البسملة مع الشدة والخوف اللذان نازل بهما الأمر بسورة التعوبة أو سورة براء والبسملة معلوم أنها رحمة وأمان نعم بد منها في اتدائك سورة سواها وفي الأجزاء خير من تَلَى، أي إذا التَّرَاتِ ارْتِرَاءَ من بداية أي سورة غير سورة براءة فلا بد من الاتيان بالبسمات لكل القراء سواء بدأت القراء استئنافاً يعني بداية بداية جديدة أو وقفت على سورة المنتهية واتدأت السورة التي بعدها فلا بد من الاتيان بالبسمات أما الخلافات المذكورة آنفا وهي الوصل والسكت وغيرها فهذه في حالة وصل السورتين ببعضهما إذا اتدأت قراءة من بداية أي سورة غير سورة براءة بد من الإجتماع بالبسمان لكل القراء سواء من يبسمل بين السورتين ومن لم يبسمل لأن الخلافات المذكورة سابقا الوصل والسك تكون حالة وصل السورتين ببعضهما في نفس واحد أما عند الوقف على السورة المنتهية وأخذ النفس فلا بد من اتيان بالبسمانة لكل القراء إلا عند بداية سورة براءة وفي الأجزاء خير ممتنى أي إذا اتدأت التلاوة من وسط أي سورة فأنت مخير بين الاتيان بالبسمانة بعد الاستعادة أو الاقتفاء بالاستعادة دون البسمنة يستوي في ذلك وسط سورة براءة وغيرها من سور القرآن فالممنوع الاتيان بالبسمانة به في أول سورة براءة عند أول السورة فقط أما إذا تركت الآية الأولى من سورة براءة وبدأت من الايه الثانية فلك أن تستعيد وتبسمل وتقرأ ولك أن تستعيذ وتقرأ فمثلا أول سورة براءة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين لو بدأنا من فتيح في الأرض يجوز لنا أن نقول عود بالله من الشيطان الرجيم فتيح في الأرض أربعة أشهر ويجوز لنا أن نقول بالبسملة عود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسيحه في الأرض أربعة أشهر المهم المنهي عنه الإتيان بالبسملة في أول صورة براء فقط أما في أواصطها فالبسملة جائزة شأنها شأن باقي سور القرآن والأوجه الجائزة بين الأنفال وبراء ثلاثة لكل القرآن يعني بين الأنفال وبراء إذا كنت ستصل الأنفال مع براء يجوز لك ثلاثة أوجه وهي أولا الوصف إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله. وصل آخر الأنفال مع أول البراء بدون بسمة وبدون سكت. الوجه الثاني السكت بدون تنفس وبدون بسمة. إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله. الوجه الثالث الوقف مع أخذ نفس و باقي بعد, بعد ذلك بالسورة سوره البراءه بدون البسمله إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله وهكذا ولهما تصلها مع اواخر سوره فلا تقفن الدهر فيها فتقله اذا وصلت البسمله مع اخر الصوره المنتهيه فلا تقف على البسمله حتى لا يظن احد انها اي البسمله آخر آية من الصورة المنتهية ولكون لكو البسملة شرعت للاتداء بها ولم تشرع لأن تختم بها الصورة والأوجه الجاهزة بين كل صورتين لمن يبسملون فهي على النحو التالي أولا فصل آخر الصورة عن البسملة عن بداية الصورة التالية مثال وأما بنعمة ربك تحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك الوجه الثاني فصل آخر السورة عن البسملة ووصل البسملة مع بداية السورة التالية هكذا واما بنعمه ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك الوجه الثالث وصل اخر السورة مع البسمله مع بداية السورة الثانيه هكذا واما بنعمه ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك فهذه الاوجه الثلاثه جائزه لمن يبسملون بين السورتين بعدها سوره ام القران او سورة ام القرآن قال الناظم رحمه الله تعالى ومالك يوم الدين راويه ناصر وعند تراط والثراط لقنبلة بحيث اتى والصاد زايا اشمها لدى خلف وشم لخلال الاوله عليهم اليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلة وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكاً وقالون بتخييره مال ومالك يوم الدين راويه ناصر قرأ المرموز لهما بالراء والنون الراء للكسائي والنون لعاصم قرأ عاصم والكسائي بإثبات الألف في لفظ مالك يوم الدين قرأ هذان الإمامان بإثبات الألف قرأ الكساء وعاصم بإثبات الألف بعد الميم في قول الله تعالى مالك يوم الدين مالك وناخذ وناخذ القراءة من ظاهر اللفظ فالعلاء قال ومالك يوم الدين راوي ناصر فلم يقيد بمد او بقصر فناخذ قراءة من ظاهر اللفظ كما قال في المقدمة فباللفظ استغني عن القيد إن جل فإذا ترى عاصم والكساء مالك يوم الدين بالألف فتكون قراءة غيرهما بدون ألف مالك يوم الدين وعند سرات والصراط لقنبله قرأ أو روى قنبل عن ابن كثير لفظ صراط والصراط المعرف والمنكر حيثما جاء في القرآن بالسين مثال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم وان هذا صراطي مستقيم وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وهكذا حيثما جاء هذا اللفظ بحيث أتى هذا تعميم أي قاعده عامة مبطلدة في القرآن والصاد زايا الأشمال لدى خلف أي روى خلف عن حمزة بإشمام الصاد صوت الزاي بصوت الزاي فينطق الصاد في لفظ الصراط والصراط بحيث أتى كذلك ظاء كما ينطقها العوام من غير إخراج اللسان اهدنا الضراط المستقيم ضراط الذين أنعمت عليهم وهكذا وإنك لتهدي إلى ظراط مستقيم ظراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض هذه المرتبة الثانية خلف المرتبة الثالثة خلاد روى الموضع الأول فقط من سورة الفاتحة اهدنا الظراط المتقيم بالإشمام مثل خلف وله وجه آخر كذلك بالصاد أهدنا الصراط المستقيم كباقي القراء الذين قرؤنا بالصادر الخالصة في كل المواضع. يقول خلاص وجهان في لف إهدنا الصراط المستقيم الموضع الأول في سورة الفاتحة. وجه مثل خلف بالشمام إهدنا الصراط وجه بالصادر خالصة كباقي القراء إهدنا الصراط. كباقي القراء الذين قرؤنا بالصادر خالصة وهي المرتبة الرابعة. تنبيه هام ذكر الشيخ الضبع رحمه الله في كتاب إرشاد المريد. أن الناظم رحمه الله اقتصر على إشمام لفظ الصراط، يعني ذكر إشمام لفظ الصراط هنا لخلاد، كما في التيسير لأبي عمرو الداني، وقد ذكر، وقد ذكر أي الداني والشاطبي ذكر لخلاد الوجهين في آل وشيء، يعني خلاد لو السكت في آل وشيء بخلاف، لا وجه استقط على آل وشيء بخلاف، وقد ورد في النشر وجمع البيان ما يفيد. أن الداني قرأ على أبي الفتح بالإشمام وعدم السكت. قرأ الداني على أبي الفتح بالإشمام وعلم السكت. فيكون الإنسان إذا قرأ بالإشمام يكون لاو ترك السكت لخلاد. وقرأ على أبي الحسن أي الداني قرأ على أبي الحسن بالسكت وعلم الإشمام. فإذا قرأت بالسكت لخلاد فتترك الإشمام وتقرأ بالصاغ. هذا كما ورد في كتاب إرشاد المريد. للشيخ علي محمد الضباع رحمه, رحمه الله والملخص منه او المستخلص من هذا أنه يؤخذ بعدم الاشمام ايضا يعني يجوز لخلاك الإشماب وعدم الاشمام نعم قال الناظم بعد ذلك عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا قرأ حمزة بضم الهاء في هذه الكلمات الثلاث والفضل والافضل حيثما وردت في القران في رد عليهم نحو قوله تعالى غير المغضوب عليهم او الهي قبلها اهدنا الصراط المستقيم او اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال مثلا كلمه اليهم نحو و اني مرسله اليهم فاتم اليهم عهدهم كلمه لديهم نحو وما ما كنت لديهم وهكذا اذا وردت هذه الكلمات الثلاث في اي موضع في القران فحمد يضم فيها وصلا ووقفا وغيره يقرا بكثرها نعم واصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جل يأمرنا الناظم بأن نضم ميم الجمة ونصلها بواو بشرط أن تقع قبل حرف متحرك حالة الوصل نحو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أمامت عليهم غير الموضوب عليهم ولا الضالين ومثال آخر سواء عليهم أنذرتهم أم لم تذرهم لا يؤمنون هذا الاتحال طبعا خاص بقالون الشاهد هنا أن صلة المين لقالون بخلاف ابن كثير قولا واحدا أي أن لقالون الصلة وعدم الصلة أي سكون المين وإذا وصل الميم وكان بعدها مزد قاطع فله القصر والتوسط مثل المد المنفصل هكذا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم هذا القصر والتوسط هكذا سواء عليهم أنذرتهم أم لم لا يؤمنون أما ابن كثير عنده الصلة قولا واحدا مع المد بمقدار حركتين لأن مذهبه في المنفصل القصر بمقدار حركتين لا. فتكون مذاهب القراء في سنة ميم الجمع على النحو التالي أولا ابن كثير له السنة حركتين ودليله وصل ضم ميم الجمع قبل محرك براك قالون له السنة بخلاف أي له السنة والسكون ودليله وقالون بتخييره جل أما إذا كان بعد ميم الجمع همزة قطع فيشترك ورش في سنة الميم كما سيأتي في البيت التالي ومن قبل همزة القاطع صلها لورشهم وأسكنها الباقونة بعد لتكمله إذا أتى بعد مين جمع همزة القاطع مثل سواء عليهم أنظرتهم أم لم هنا ينتقون الصليل قائون بمقدار حركتين أو أربعة إنه يأخذ فطل المد منفصل ابن كثير يصل بمقدار حركتين قولا واحدا ورش يصل بمقدار ست حركات لأن بعد همزة فتأخذ حكم المد المنفصل وهو نذبه في المنفصل والمتصل أنه يمده ست حركات، فيقرأ ورش أو يروي ورشها كذا سواء عليهم أنذرتهم أم, ام لم تنذرهم لا يؤمنون أم لم تنذرهم لا يؤمنون لا يصلها لأنها ليس بعدها همزة قط. نعم، باقي القراء قال عنهم الناظم وأسكن الباقون بعد لتكمله أي غير ابن كثير وغير قالون وغير ورش باقي القراء الذين لم يقروا يكون لهم سكون الميم قولا واحدا ثم قال ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل يعني إذا اتى بعد ميم الجنة ساكن فكل القراء يضمونها مثل منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون شو انظر منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون الميم مضمومة خلصا من التقاء الساكنين لكل القراء حالة الوصل نعم بدون صلطة وبعد الهائ ومن دون وصل انضماء قبل ساكن لكل وبعد الهائ كسر فتل على مع الكسر قبل الهاء أو الهائ ساكنه. هنا حكم جديد لأبي عمرو البصري إذا أتى قبل الهاء يا ساكنة مثل عليهم القتال أو إليهم اثنين أو قبل الهاء حرف مكسور مثل بهم واشرب في قلوبهم العجل أو تقطعت بهم الاسباب أبو عمرو حالة الوصل يقرأ هذه الأمثلة بكسر الميم تبعا لكسرة الهاء وأشرب في قلوبهم العجلة وتقطعت به من الأسباب فلما كتب عليه من القتال فإذ أرسلنا إليه مثنين إليه مثنين هكذا يقرأ أبو عمرو بكسر الميم تبعا لكسر الهاء بشرطين أن يكون قبل الهاء يا ساكنة أو يكون قبل الهاء حرف مكسور وبالشرطين المذكورين طبعا هذا الكلام كله في حالة الوصف قال وفي الوصل كسر الهاء بالضم شمنلاء بالشرطين المذكورين عند أبي عمرو أن يكون قبل الهاء ساكنة أو قبل الهاء حرف مكسور حمزة والكساء حالة الوصل يضمان الهاء والميم معا واشربوا في قلوبهم العجلة وتقطعت بهم الأسباب أو بهم الأسباب على قراءة حمزة عند الوقف إذ أرسلنا إليهم اثنين فلما كتب عليهم القتال هكذا يقرأ حمزة والكساء حالة الوصف بضم الهاء والمين بشرط أن يكون قبل الهاء يأساكلة أو حرف مكسور نعم قال الناظم بعد ذلك و وفي الوصل كتر الهاء بالضم شملالة كما بهم الأسباب هذه أمثلة ثم عليهم القتال وقف للكل بالكسر مُقْمِلًا أي قفل كل القراء بكسر الهاء الذين يقرؤون بالضم تقف لهم عند الوقت فلما مثلا واشربوا في قلوبهم اذ أرسلنا إليهم لكن كلمة إليهم وعليهم ولديهم هذه الذي تقدم حكمها لحمزة أنه يضمها وصلا ووقفا فحمزة يقف عليها بالضم هذه الكلمات الثلاث لحمزة بالضم لضم الهاء وصلا ووقفا ولغيره بكسبها وقفا نعم لكن مثلا لو قبل على بهم الأسباب أو يوفيهم الله أو يوم يأتيهم العذاب فكل القراء بما فيهم حمزة يقف بكسب الهاء بهم يوفيهم يوم يأتيهم لأن حمزة لا يضم الهاء وقفا إلا في كلمة عليهم وإليهم ولدهم. نعم ثم بعد ذلك باب الادغام الكبير قال الناظم رحمه الله ودونك ادغام الكبير وكتبه ابو عمرو البصري و... عمرو فيه تحفلا ففي كلمه عنه مناسبكم وما تلبكم وباقي الباب ليس معولا وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من الغام ما كان اولا فيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو مرتمثلا إذا لم يكن تا مخبر أو مخاطب أو المكتسي تنوي له او مثقلا فكنت ترابا أنت تكره واسع عليم وايضا تم ميقات مثيلا وقد أظهر في الكاف يحزنك كفره اذ النون تخفى قبلها لتجمله فعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللة كيبتغ مجزوما وإن يكو كاذبا ويخل لكم عن عالم طيب الخلى ويا قوم مادي ثم يا قوم من بلا خلاف على الإضغام لا شك أرسله وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف الرده من تنبله لإضغام لك كيدا ولو حج فرن بإعلال ثانيه إذا صح لعتله فإبداله من همزة هاء نصلها وقد قال بعض الناس من واء نبدلا وواو هو المظلوم هاء كهو من فادغم من يظهر فبالمد لنا ويأتي يوم ادغموه ونحوه ولا فرق ينجي من على المدع ولا فقبل يئسنا لياء في الله عارض سكونا أو اصلا فهو يظهر من